بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله محمد أيها الأخوة في الدرس الماضي أخذنا ما تغير من المياه بما يغلب على وصفه وقلنا أحد الأوصاف الثلاثة ما هي الأوصاف الطعم اللون الريح وقلنا إما أن يغلب الماء أن يغلب على أحد هذه الأوصاف طاهر أو نجس ولا لا فإن تغير بنجس فهذا بالإجماع أنه نجس هذا بالإجماع أنه نجس أما إن تغير بطاهر إن تغير بطاهر فهنا فيه تفصيل إن تغير بطاهر من يعطينا التفصيل؟ إن تغير بطاهر ولم تجد غير يعني ما في غير المعينة والطاهر جوز المكين إذا مقع على مسمى ماء لم يتغير عن تغير كامل يتغير عن القليل أو كثير التغير إيه؟ إيه يعني إذا كانت تغير يسيرا في تغير ولكنه يسير مثل الآن لو كان عندي كوب من الماء وأصرت في قطرة ليمون تلاحظ التغير يسير طيب هل, هل هذا يؤثر في الحكم؟ باقي على مسمها هو البا... الماء باقي على مسمها والتغير يسير جدا على المذهب على المذهب لا يؤثر لا ايش اسمه المذهب يؤثر لا يؤثر لا, لا. لا, يؤثر. لا. إذا كان التغير يسيرا لا يؤثر إذا كان التغير يقول يسير لا يؤثر طيب اذا هذا استثناء طيب استثناء ثاني إذا لا لا لا في استثناء آخر وهو إذا كان في محل التطهير إذا كان في محل التطهير هذا أيضا لا يؤثر ولهذا الشيخ رحمه الله ماذا قال قال أما الماء الذي تغير لونه أو طعمه ريح فهو نجس بالإجماع وأما الماء الذي تغير بمكثه هذه نسينا أننا نقول بمكثه وبطول الإقامة بشيء طاهر طبعا بشيء طاهر بمكثه بمقره بما هذا لا يؤثر وكذلك قال وأما الماء الذي تغير بما لا يمزجه كدهن أو قصي كافور فهذا لا يؤثر هذا لا يؤثر لكن لو لو ثم أعقب هذا قال وأما الماء المتغير لونه أو ريحه أو طعمه بالطاهرة كالزعفران ونحوه قال إذا كان التغير يسيرا فهذا لا يؤثر وكذلك إن كانت تغير في محل التطهير هذا أيضا لا يؤثر, هذا لا يؤثر أما إذا كانت تغير كثيرا إذا كانت تغير كثيرا واضحا مثل لو وقعت أخواني بدل قطرة اللبن في الماء يعني لو كان عندي إناء ووقعت فيه قطرة قطرتين فأنا ألاحظ الماء ليس صافيا لكن تغير يسير ولذا تجد النفس لا تعرف وتشرب الماء لكن لو أن زاد بدل القطرة أصبحت عشر قطرات عشرين قطرة هنا سيتأثر لكنه ما زال يسمى معا ما زال يسمى معا هذا التغير كثير هل وقل مثل هذا في الليمون قل مثل هذا في الزعفران قل مثل هذا لو خلطت بشوي شاي وما زال يسمى معا ما حكمه المؤلف يقول رحمه الله يختار الشيخ السعدي إنه طهور. طهور إنه طهور, طهور. طهور. طهور. المذهب طاهر المذهب طاهر لأنه يثبتون أن هناك نوع اسمه طاهر ثم الشيخ رحمه الله بعد ذلك قال العلماء اعلم أن العلماء مختلفون في أقسام المياه على قولين اثنين هل تنقسم المياه إلى ثلاثة ولا قسمين فقال رحمه الله اولا يقول دعنا نحرر محل الإجماع العلماء مجتمعون على الطهور والنجس هذا محل إجماع. إختلاف الطاهر. أينه؟ طهور ونجس. هذا متفقون عليه واختلفوا في النوع الثالث وهو الطاهر. الطاهر. هل يوجد أو لا؟ هل يوجد أو لا؟ فثمة فريق من أهل العلم أثبتوا أن هناك قسم ثالث وهؤلاء هم هؤلاء هم الجمهور جمهور العلماء وقسم لم يثبتوه قالوا ما في شيء اسمه طاهر وأن الماء نوعا نجس. يا طهو وهذا مذهب من؟ أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه هذا واضح يا إخواني ثم أخذ الشيخ يستدل فقال قال كما اتفقوا اتفقوا على أن كل ما تغير بالنجاسة فهو نجس فهو نجس كما اتفقوا على أن الأصل في المياه كلها الطهورية, الطهورية. هذا هو الأصل ودائما يا إخواني نعتني بالأصول نعتني بالأصول ولهذا الشيخ بن سعدي رحمه الله في منظومة في القواعد الفقهية جعل هناك بيتين أصل فيها للأشياء المياه الثياب الأشجار الأحجار الأصل فيها الطهورية والنجاسة عارضة والنجاسة عارضة فهل نعتبر الأصل ولا نعتبر العارض الأصل. الأصل وهو الطهارة أو الطهورية قال الشيخ كل ما نازل من السماء أو نابع من الأرض أو وجد كان جاريا أو راكدا فالأصل أنه طاهر طهور طاهر طهور هاي أحمد طاهر طهور طيب ثم اختلفوا فيما تغير بطاهر الشيخ رحمه الله قبل قليل كما ذكرنا قبل قليل بيّن أن المتغير بالطاهر ما دام أن يسمى أن فهو, فهو طهور وإنما في قسم ثالث لكن الشيخ أكد هذه القضية فقال رحمه الله اختلفوا في بعض المياه المتغيرة بالأشياء الطاهرة أو التي رفع بها حدث ونحو كيف رفع بها حدث ونحو يعني مثلا رجل أزال الخبث في نجاسة وأزالها بهذا الماء. لا ما استخدم الموضوع أو است أو في الغسل. آه طيب استخدم على يده أجل لكم الله نجاسة فأزالها هذا يقصد الشيخ هكذا؟ لا طه شيء شيء طاهر. آه في رفع حدث وفي رفع نجاسة. نجاسة لا يختلطان عليك يا طالب العلم فيه رفع حدث. وفيه رفع نجاسة أو إزالة نجاسة. النجاسة ما هي النجاسة؟ هي عين؟ عين النجاسة. ها عين خبيثة محرمة شرعة. أجل لكم الله مثل مثل البول. البول الله. العثرة. طيب هذه نجاسة. بول الكلب الكلب هذه نجاسة عينية هذه شباب. يا إخوتي هذه هذه نجسة مثلا لو أجلكم الله بالا صبي في بقعة أو على ثوب يجب أن نغسله بالماء هذا نسميه إيش؟ إزالة نجاسة رفع الحدث رفع الحدث في شيئين اثنين يا رفع حدث أصغر يا رفع حدث أكبر إما نرفعه عن طريق الوضوء أو نرفعه بالاغتسال رجل أجنب يجب أن, يجب أن يغتسل رجل خرج من دورة المياه يجب أن يتوضى رجل نام يجب أن يتوضى ونسميه قبل الوضوء محدثا محدثا طيب ما هو الحدث من يعرف لنا الحدث من يعرف لنا الحدث من يعرف لنا الحدث, يعرف لنا الحدث؟ ها بس إيه نعم بس نبي تعريفها ها. معنى قائم بالبدن يمنع الصلاة ولا؟ آه حسنت. هو معنى قائم بالبدن. شوفوا معنى وليس عين. النجاسة وش قلنا؟ عين. عين. يعني شيء جرم نشوفه. بقول أجعل الله عذرا هذه نجاسة. أما الحدث ما نشوفه هو معنى. معنى يقوم بالبدن. إذن هو من المعاني. لابد المعاني لابد أن توجد في في أعيان. المعاني لا بد أن توجد في أعيان مثل الكرم مثل الشجاعة هذه معاني وما أظن أحد منكم مرت عليها الشجاعة تمشي على رجليها طيب ها ولا مرت عليك ولا مرت عليك طيب ولا الكرم هذه معاني لا بد أن تقوم بالبدن نفس القضية الحادث الحادث هو معنى يقوم ببدن له مسبب مسبباته يأما أكبر أو أسغر أو إما نوم بأول أَجَلَكُم الله فينتج عنه الحدث ينتُج عنه الحدث هنا الشيخ رحمه الله ماذا قال؟ قال ليس إزالة نجاسة طيب إذا أزلنا الماء بالنجاسة وش أصبح الماء؟ أزلنا النجاسة بالماء عفواً أزلنا النجاسة بالماء وش أصبح الماء؟ نجس هنا نجس إذا تغير بالنجاسة تغير بالنجاسة انفصل عنها متغيرا بالنجاسة هنا نجس وشيخ سالم التميمية يرى أن حتى الماء إذا وحنا نسكبه على النجاسة الشيخ سالم التميمية يرى أنه نجس طالما أن النجاسة إلى الآن ما تغيرت فهو نجس هذا الماء الذي نعالج به النجاسة فهو نجس المذهب الشروني يقولون لا عند المذهب القولي في المذهب المذهب يكون طالما أن نصب ننسكب الماء على النجاسة فيطهور يا طاهر إما طهور أو طاهر المرداوي رحمه الله علامة المذهب المحقق يرى أنه طاهر وليس مطاهر وأما المعتمد عند الحنابل فإنهم يرونه طهور هذا متى لما نسكب الماء على النجاسة ونعالج النجاسة بالماء يصبح الماء الوارد على محل النجاسة وليس المنفصل وليس المنفصل المنفصل هذا يا أخواني ننظر انفصل بنجاسة نجس انفصل عن النجاسة ولم تزل النجاسة انفصل عن النجاسة ولم تزل النجاسة نجس أو انفصل نجسا ولو يعني آخر غسل أزالت بها النجاسة، ما دام أنه متغير بالنجاسة فهو نجس. طيب على كل المراد بكلام المؤلف رحمه الله رفع الحدث. كيف رفع العديد؟ شلون ما نرفع به الحدث ويبقى هذا الماء تم لاحظتم خلوني يعيد عليكم كلمة المؤلف قال واختلفوا في بعض المياه المتغيرة بالأشياء الطاهرة بالأشياء الطاهرة ما تغير بالليمون تغير باللبن هل أتوضأ فيه؟ ما زأ وما لكن لا بد لاحظوا من قيد وهو؟ وهو؟ أعطوا وهو. لا وهو؟ لا الله هو. الآن المعلف رحمه الله يقول واختلفوا في بعض المياه المتغيرة بالأشياء الطاهرة ما تغير بلبن تغير بليمون فيه قيد وهو إذا كان, نعم. إذا كان مسمى الماء عليه باقيا هذا لابد انتبهوا لهذه القضية ترى هي قضية بحمد الله يسي يسير وسهلا لكن تغيب عنا وندخل فيه اختلاف لا أحد يقول والله اللبن يجوز أن نتوضع فيه لا أو الشاي يجوز لنا؟ ما هو اسمه مع اللبن أص؟ إينه؟ فأصبح؟ ماء. أصبح لبن؟ من, من ت فيه شاي ما يجوز لنا حرام؟ لكن المقصود في مسألتنا عندنا ماء وما زال اسم الماء باقيا عليه نسميه ماء ولكن تغير يسير باللبن بالليمون بالشاي أصبح ماء ما ما أحد يقول له شاي ولا أحد يقول له لبن اسم الماء باقيا عليه هل نستعمله في رفع الحدث؟ طيب أو ما رفعنا به الحدث وشلون ما رفعنا به الحدث؟ ما معنى ما رفعنا به الحدث؟ من يقول لي تفسير هذه المسألة ما رفعنا به الحدث؟ تفضل. يعني تفضل المحدث وبقي هذا الماء محفوظ فينا. آه. يعني تقصد هل الماء اللي استعملته غرفت منه الماء المغروف منه ولا الماء المتساقط؟ هو المتساقط فيه سواء كان متساقط أو لا الماء المتساقط الماء المتساقط, المتساقط. المتساقط. المتساقط. أي يعني مثلا لو كان في بعض الحنفيات الشباب تسكر أثناء الوضوء حنفية فيها عطل طيب وأنت فتحت الحنفية وبدأت تتوضع بسم الله وبدأ الماء في الحنفية يزيد طيب أخذت تصب هنا تساقط هنا أخذ المتساقط هذا في الحنفية صحيح أنها اختلط ببعض لكن دعونا نقول لا يعني بقي المتساقط بس المتساقط من غسل وجهك وغسل يديك وغسلي قدمك اليمنى الآن أنت تغسل بهذا الماء المجتمع رجلك اليسرى يجوز الحنابل يقولون لا ما يجوز ليش رفعت به الحدث رفعت به الحدث غسلت يدك هذه خلاص هذا أصبح ما مستعمل في رفع الحدث كذلك أيضا لو كنت أنت ب بطست عندك طستيم طيب مثل هذه يجعلونها أو يفعلونها بعض كبارة السن يمكن الواحد مننا إذا عنده والد أو والدة كبير السن ويصعب عليها القومة تلقاه يجيب له طستين طست يوضع فيه والطست الثاني يقع فيها المتساقط فتجده يتوضع يغرف من هذا ويتساقط في الطست <تصفيق> الثاني طيب المتساقط هذا طهور ولا طاهر الحنابلة وش يقولون الحنابلة يقولون طاهر والصحيح طهور صحيح طهور تتعجبون بعض المذاهب يقولون إنه أبو مسفر إنه نجس هذا أشنا على أقوال وإيش نجسه ما الذي نجسه يعني طاهر ماشي لكن نجس مرة واحدة مثل ما يقولون هذا غير صحيح ولهذا أهل العلم ردوا ومنهم الحنابلة ردوا على هذا المذهب القائل بنجاسة الماء المستعمل في رفع الحدث ردوا عليه بماذا من يقول لنا بأي حديث ردوا عليه المؤمن طهور لا ينجسه شيء كذلك ما انفصل عنه جميل أيضا أيضا طيب هذا مسألة النبي عليه الصلاة والسلام يا أخواني توضأ وصب على جابر فضل وضوئه وصب على جابر فضل وضوئه كما في البخاري وغيره فلو كان نجسا ما صبه النبي عليه الصلاة والسلام فالماء, فالماء نرد على الأحناف القائلين بالنجاسة نرد عليهم بهذا ان ابن سلم صبه على جابر توضى ومنفصل عن صب على على جابر صبه على جابر رضي الله تعالى عنه فهذا قطعا ليس ليس بنجس هل يستعمل في رفع الحدث مرة أخرى نعم قال المخالف للمذهب ان المذهب لم يكن ناقض ثالث اي نعم ودا لا غير نجس يبقى طهور يبقى طهور الصحيح نعم يبقى طهور لماذا يبقى طهور ليش يبقى طهور الصحيح الدليل الدليل عدم الدليل ما يوجد عندنا دليل على المنع لا يوجد يا إخواني دليل يا أبو مسفر اليوم ها لا يوجد دليل على المنع حينما تريد أنك تتوضأ من هذا الماء المستعمل في رفع حدث وأنا أقول لك لا تتوضأ ستقول لي أين الدليل أعطني الدليل لأن الأصل الجواز الأصل يا إخواني الجواز الأصل أيضا طهارة الماء ولا ننتقل عن الأصل إلا بدليل لا ننتقل عن الأصل إلا بدليل ولا دليل الحقيقة لهم تعليلات بس لهم تعليلات غير صحيحة مثل يقولون لا يستعمل مرة ثانية مثل ما لو أني اعتقت عبد فلا يصح أني أعتقه مرة أخرى هذه غريبة يعني لو أنها كانت صدرت من غير عالم من غير علماء قلنا لأن يا أخواني العبد إذا حررنا خلاص انتهى يصلح أنه مرة ثانية حرره هذا حر انتهى فهنا المثال غير وارد القياس هنا غير وارد تباين الحالات لكن الماء هنا أستطيع أني أستعمله مرة ثانية لكن عبد أنا حررته العبد حررته فكيف مرة أخرى أرجع وأحرره وهو قد حرر عللوا أيضا بتعليل آخر قالوا مثل الحصاه إذا رميت بها الجمراء ووقعت لا يحق لك مرة ثانية أن تأخذها وترمي بها ها واش نقول لهم دليل أعطونا الدليل دليل. حتى على هذه المسألة هاتوا الدليل فطنتونا أنتم على وين الدليل لا دليل حيانا يكون فيه دليل كل الدليل فيه زيادة على أن هذا الكلام غير صحيح أي نعم آه... فالشاهد يا إخواني الشاهد أن ما ذكروه من تعليلات مقابلة بمثلها مقابلة بمثل بالتعليلات أخرى ويبقى معنا الأصل، ولهذا قال الشيخ وإننا هل هي باقية على طهوريتها وإننا أو وأننا نستصحب فيها الأصل، وإيش معنى نستصحب فيها الأصل؟ وأننا نستصحب فيها الأصل كما هو الصحيح لأدلة كثيرة ليس هذا موضعه. وإيش معنى نستصحب الأصل؟ ماشي نستخدم ماشي نستعمل أو إيش معنى نستصحب يعني نبقى على حالة هي على ما نسوس جميل ها بعد من عندها إمشاري يبقى ها ها محمد يبقى ما كان إيه نستصحب يعني كأن نسحب نسحب الأصل إلى موضع موضع الخلاف يعني حنا الآن متفقين على على شيء هذا موطن اتفاق فيقول الشيخ هل حتى موطن الاتفاق هذا نسحبه معنا إلى موطن الخلاف ونحتج به فالشيخ يقول نعم نستصحب نستصحب الأصل وهو الطهورية وهو الطهورية ثم ذكر الشيخ قول الحنابلة أو إنها لما استعملنا الماء المتغير أو المستعمل في رفع حدث أصبح طاهرا غير مطهر طاهرا غير مطهر ونوجد قسما ثالثا ثم يرد الشيخ هذا القسم الثالث هو أنه طاهر أنه طاهر، قال الشيخ رحمه الله والاستدلال بهذا القول ضعيف يعني أنه نوجد قول قسم ثالث للمياه اسمه الطاهر وهو طاهر في نفسه لا يرفع الحدث عن غيره يقول الشيخ هذا غير صحيح هذا غير صحيح فإن إثبات قسم هذا الدليل علل الشيخ ليش ضعيف قد يغضبون إخواننا الحنابلة طيب يغضبون ضعيف جدا بعد لا الجمهور ليس الحنابلة قد يغضبون على الشيخ وفعلا يعني ترى يا إخواني بعض أهل العلم المحققين لما يخالف مذهب الجمهور ترى ما يسلم فعلا يغضبون لما أنا أقول يغضبون هذا ليس من باب يعني من باب الحقيقة يغضب عليه خاصة لما يقول ضعيف جدا يعني قول الجمهور وضعيف جدا العبرة ليست بالأكثرية يا أخواني مع أن المقابل لهذا القول هم علماء رأيت هم علماء لا شك يا أخواني أيضا ينبغي لنا أن نحترم أقوال أهل العلم هذه العبارة التي صدرت من الشيخ لو صدرت من غير الشيخ لم تقبل لأنه احترام أيضا يا إخواني أقوال أهل العلم التي لها وزنها لأن هذا القول حقيقة أيضا قول له وزن لكن أنا عندي يقينا أنه أو شبه اليقين أن هذا القول مرجوح هذا القول مرجوح ولهذا يا أخي خاصة طالب العلم ترى طالب العلم لا تقبل منها أشياء تقبل من العالم النحرير الكبير هذا هذا له منزل يا إخواني ليست لك يا طالب العلم فلا تبدأ أنت من طالبي أنا قبل قليل أقرأ رسالة لي أحد طلاب العلم وأيضا شخص مجهول ويأتي إلى مسألة ذهب فيها جمهور العلماء ويقول فيها التهاتر والتناقض وجيبها لا إذا جئت تريد أنك تحقق في المسألة ابتعد عن الأوصاف هذه هذه مثلا يقولها ابن تيمية تقبل من ابن تيمية لكن أنت ما تقبل منك رأيت؟ في الشاهد من القول يا أخواني ينبغي للإنسان كملحظ تربوي مسلكي أن لا يصف أقوال بالذات جمهور العلماء الجمهور يا أخواني ترى له وزن وله قوة كان العلماء يهابون مخالفة الجمهور كان العلماء يهابون مخالفة الجمهور والحافظ بالرجب له رسالة الحافظة بالرجب له رسالة في كأنه يشدد في مخالفة الأهم الأربعة يقول تخرج عن قول لم يذهب إليه الآيما الأربعة هذا هذا أمر ممنوع له رسالة في هذا رحمة الله تعالى الشاهد الشيخ علم لما قال ضعيف جدا ليش ضعيف جدا لماذا ضعيف جدا قال فإن إثبات قسم من المياه لا طهور ولا نجس مما تعم به البلواء ما معنى تعم به البلواء ترتب على أمور خطر لا ما معنى تعم به البلواء على يأنت نعم لا كلكم مركزين على تصحبه تعم به البلوى يعني يا إخواني الناس يحتاجون إليه إثبات قسم ثالث الناس سيحتاجون إليه فلا يدرون يستعملونه أو لا يستعملونه ولا تأتي به الشريعة هذا بعيد هذا بعيد هذا معنى تعم به تعم به البلوى يعني الناس محتاجين إلى بيانه لأن تكثر الحاجة إليه ولا يمكن يا إخواني أن في الشريعة الإسلامية الناس يحتاجون إلى بيان إلى إضاح ولا يوجد هذا حتى يأتي العلماء ويعصرون أذهانهم ويطلعون لنا القسم الثالث لا يمكن هذا الشريعة هي التي تتولى تتولى إيضاح ولذلك شيخ سامي تمية رحمه الله قال أي أمر تحتاجه الأمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبينه إذا ما بينه دل أنه يجري على الأصل أي أمر الأمة تحتاجه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبينه إذا لم يبينه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أبقىها على الأصل فما يجوز للعالم يخرجها عن الأصل. يعني مثل مثل اختلف العلماء يا أخواني في المني هل هو طاهر أو نجس؟ هل هو طاهر أو نجس؟ وهذا مما تعمه بالبلواء لأن يعني الشباب وغير الشباب أيضا ربما أنه احتلم وما كان عنده ملابس طيب هذا المني الذي وقع على ملابسه هل هو طاهر ولا نجس؟ إذا قلنا نجس سنقول أين الدليل على نجسته لأن المسألة هذه تعن به البلوى يعني الناس يحتاجون إلى البيان خاصة قديما ما الناس ما عندهم ملابس الرجل بثوب واحد فإذا كان المني نجس أين بيان النبي عليه الصلاة والسلام الواضح البيان ما فيه إذن المني على الأصل وهو, وهو الطهارة فنفس القضية هذه المسألة لا يوجد قسم ثالث اسمه طاهر المياه يا المياه يا طهور يا نجس إما نجس تغير بنجاسة فإذا لم يتغير بالنجاسة تغير بطاهر فهو فهو طهور فهو طهور قال تشد الحاجة والضرورة إلى بيانه فلو كان ثابتا هذا القسم لبينه الشارع بيانا صحيحا قاطع للنزاع ان هذه الأشياء تحتاجها هالأمر فعلم أن الصواب المقطوع به أن الماء تسمان طهور ونجس إلى هنا نقف صلى الله عليه وسلم وضاره على عبده ورسوله